الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَا يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ إنكنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم تواً علينا جزعنا أم صدرنا مالنا من نحيس تواً علينا جزعنا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 قال بنا فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء